بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يرفض عتيد az, hogy az Kárt tak, fácsor k جَنَّمَا كُلُّكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَنَّعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيدٌ الَّذِي جَعَلَ بَعْضَ اللَّهِ لَا خَلْقَ فَتَنقِيَا فِي الْعَذَابِ